وَالَّذِي أَرْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ قَوْمًا صِدْقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُعِيدُ بَادِئَ لخبير دصيد ثم انزلنا الكتاب الذي اصطفينا من عباد மீன் உம் வாலி மூலீனி அமீன் உத்தி அமீன் ஊம் ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغير الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا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 يَتَذَكَّرُ فِيهِ من تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَمَا لِلظَّالِمِينَ தலரத்தல்குமுதீஃமீன إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ وَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ وَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ